قالوا يا لوط إن رسول ربك لا يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك İnnehu mucibuha ma acabem. İnne ma ugedemü sabah. Aleyse sabahu